بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النير ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود